أخ أعطاني سؤالا لكن ضاعت الورقة التي فيها السؤال ما أدري أين وضعتها لكن حاصله أنه يسأل عن إقامة مكتب دعوي للتوعية والإرشاد لتوزيع المطويات والرسائل ونحو ذلك هل يشرع إن شاء مثل هذا المكتب الجواب إن هذا المكتب للتوعي أو الإرشاد إذا كان مأذوناً له من ولاة أمر المسلمين فهذا أمر حسن كي لا يجر هذا إلى منازعة ولاة الأمور في, أم في أمورهم أمر آخر أن تكون الكتب والمطويات التي يقوم. الإخوة القائمون على هذا المكتب بنشرها وتوزيعها هي من كلام الله وكلام رسوله على فهم سلفنا الصالح ليس دعوةً حزبية تدعو إلى طائفةٍ ما أو إلى حزب ما أو إلى جماعةٍ ما وأن يكون مؤلفو هذه الرسائل والمطويات ممن ارتضاهم أهل العلم وزكوهم في دينهم ومنهجهم وطريقتهم لا يكون هذا المكتب الذي هو للتوعي أو يدعو إلى حزب من الأحزاب أو إلى أناس تكلم فيهم أهل العلم فهذا من المحذورات أنت الآن لا تدعو إلى توعية الناس بل إلى إضلالهم وستحمل وزر كل من ضل عن الهدى فينبغي للإخوة الراغبين في إقامة مثل هذا المكتب أن تكون دعوتهم دعوة سنية سلفية نقية لا حزبية فيها ولا طائفية فيها ولا أيضا تعمل لحظوظ أنفسها يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل بنشر العلم الخالص الصحيح النقي من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكون وراء هذه الدعوة أغراضًا حزبية أو أن يكون وراءها نفعٌ مادي قل ما, قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله لأن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تكون أيضاً حزبية مغلفة ظاهرها السنة والمنهج السلفي وباطنها الحزبية المغلفة فهم يتسمون بالمنهج السلافي والمنهج السلافي منهم براء واليوم تشهد الساحة كثير من هؤلاء ممن إذا تكلمت معه قال أنا سلافي وإذا بحثت عن أصوله وطريقته وجدته يجري على طريقة أنعاس تكلم فيهم أهل العلم وأبطل أصولهم كمثل أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأرب المصري تكلم فيه أهل العلم بمؤلفات وكتب ورسائل ولربما ليس هناك أحد في هذا العصر المتأخر تكلم فيه أهل العلم أهل السنة بمثل ما تكلم في هذا الرجل وأصوله الفاسدة إنه يحامي على أهل البدع وقرر قواعد وأصول ينافع فيها على أهل البدع فأتباع هذا الرجل يتسمون بالمنهج السلافي وينسبون إلي أنفسهم إلى المنهج السلافي ولو كانوا على المنهج السلافي النقي الظاهر الواضح الجلي. لاستمعوا لعلمائهم ولأنصطوا لعلمائهم ولأخذوا بأحكام علمائهم في هذا الرجل ونحوه ومن على شاكلته وربعه لكنهم جافوا العلماء وخرجوا عن أحكامهم فإذا حذاري حذاري ممن ينتسبون إلى المنهج السلافي وهم قد أعرضوا عن علمائه وهم قد شقوا طريقا غير طريق أهل العلم فليهنأهم انتسابهم لمثل هذا الرجل وغيره ولا ينبغي أن تغتروا بأنثال هؤلاء إذا اشتبكت الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فاحذر من مثل هذه المكاتب التي ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب ولما عرفوا أن الناس يحبون المنهج السلفي وتبرق لهم أسرير وجوههم وتنشرح, وتنشرح إليه أنفسهم صاروا يدندنون به السلفية سلفية المنهج السلفي سلفيون وهكذا من أجل أن يستميلوا قلوب الناس إذا أردت أن تميز هؤلاء فعليك أن تتأمل في مصادر أخذهم للعلم فإن يقيمون وزناً وإجلالاً لعلماء السنة كأمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله كان امثال الشيخ الله وكان امثال الشيخ عبيد الجابري وكان الشيخ صالح الفوزان وكان امثال الشيخ صالح اللحيدان وهؤلاء وغيرهم احمد بن يحيى النجمي ومن الأموات الألباني وابن باز بن عثيمين الوادي إن رأيتهم وراء خطى هؤلاء الأئمة فأحمد لهم السلامة وإن يدعون أنهم وراءهم وإذا حكم العلماء على رجل بأنه صاحب هوى انتصب هو يرد أحكام العلماء ويقف في وجه العلماء ويقول أنا وأنا أرى وأنا أقول فأعرض عنه فانتسابه للمنهج السلفي انتساباً مشوباً فلم يكن السلف رضوان الله عليهم يصارعون علماءهم إذا تكلم العالم في الرجل أعرض عنه الناس وإذا صاحوا بانحراف رجل تبع الناس كلام علمائهم مر أحدهم على عمر بن عبيد وقد هجره الناس قال ما لك قد هجرك الناس عمر بن عبيد المعتزري قال نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا وقال الشوكان في كتابه أدى الطلب إن الإمام أحمد كان إذا تكلم في الرجل فإن جرحه لا يكاد يندمل وإذا تكلم في الرجل تبعه الناس فهم لم يكونوا يصارعوا علماءهم ويردوا أحكامهم إنما كانوا يخضعون لمعرفتهم وعلمهم وخبراتهم لما تكلم أحمد بن حنبل في الحارث المحاسبي قال ذاك رجلٌ لا يعرفه إلا من قد خبِرَ فعلماء السنَّ لهم الخِبرة العظيمة بأهل الأهواء والبيدع فسلِّم لهم واخضَع لمعرفتهم وعلمهم تأسلم ويسلم لك دينُك ويسلم لك اتباعُك للمنهج السلافي وانظر إلى الذين تنكَّبوا طريق العلماء ماذا حصل لهم ولدعوتهم منهم من غرق في السياسة فصار سياسيا ومنهم من غرق في القصص فصار قصاصا ومنهم مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالانتساب إلى المنهج السلفي يحتاج إلى بينات وبراهين من الإنقياد له والخضوع لمعرفة علماء السنة وأحكامهم أما أنك تنتصب مدافعاً على أهل الباطل فقد قال الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً يُجادِلون عن مبطل ويُنافِحون عنه حتى طالت ألسِنتهم أعراض علماء السنة ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر لحوم العُلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ومن أطلق لسانه في العُلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب يغمزون أشياخ السنة ويزعمون أنهم أصحاب سنة يتكلمون عنهم في مجالسهم ويتنقصونهم ويتهمونهم بالغلو والتشدد ثم يزعمون أنهم أصحاب سنة واتباع ماذا بأشك فدرجين فإذا كان هذا المكتب قائم على المنهج السلف الناصع الواضح ليس وراءه حزميةً مغلَّفة وليس وراءه جمع للأموال وأن يكون همُّ القائمين عليه أن يجمعُوا الأموال إن لكل أمةٍ فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض وصارت بضاعة الحزبيين اليوم أيها الإخوة يا طلبة العلم صارت بضاعتهم التي يعولون عليها أن يستجلبوا قلوب الناس بالمال يقيمون ملتقى ويوزعون فيه تذاكر للعمر أو يوزعون فيه أجهزة هاتف نقال هذه هي من أجل أن يقبل الناس عليهم إن أهل لا يحفلون بهذا إنهم لا يحتالون في جلب الناس إليهم إنهم يدعون إلى ربهم صادقين مخلصين لا يستميلون أحداً بالمال بالدرهم والدينار إنما يدعون الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤملونهم بالأموال ووفراتها ولا يؤملونهم بالمناصب والجاء ولا يؤملونهم بالإدارات والمكاتب يؤملونهم برضا من الله عز وجل وجنة عرض والسماوات والأرض ويجعلون مطويات مكتوب في آخرها رقم الحساب كذا هذا هو الدعم مطوية رسالة مكتوب فيها بعض الكلام الشرعي ثم في آخر المطوية يعطونك رقم الحساب من أجل أن تضع دراهمك في رقم الحساب لم يبق لهؤلاء إلا أن يُكَدِّسُوا الأموال ثم مع ذلك ماذا يفعلون بها ينصرون دين الله إنهم ينصرون منهجهم وطريقتهم وحزبياتهم وقومهم وربعهم أهل السنة لا يحفلون بهذا يعلمون الناس ابتغاء وجه الله عز وجل ولا يطمعون فيما أيدي الناس من أتا دين الله عز وجل وهم لا يحتالون في اختصار الطريق من أجل بحث عن سُدَّة الحكم وأعلى الهارم إنهم يسيرون على دعوة الأنبياء فليكن أول ما تدعوهم إليهم قم قم أنت لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليامن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله مما يدلك على عظم التوحيد وانه اساس دعوه الانبياء والرسل فلذا يا طلبة العلم احذروا مثل هذه الدعوات وأقبلوا على الدعوة الناصعة وخذوا من أهل العلم والزموا غرزهم الأشياخ الكبار ممن شابت لحاهم في نصرة دين الله عز وجل علم جهادهم وصدقهم ومنافحتهم وثباتهم وإياكم إياكم من الأغرار الصغار فإن أهل الأهواء كانوا يلقبون بالأصاغر تطلبون العلم خالصاً لوجه الله عز وجل لا نطمعكم في شيء من حطام الدنيا تيسر لنا مسجد درسنا فيه ما تيسرى لنا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا نذل العلم ولا نهينه ولا نأتي إلى أرباب الأموال نقف على عتبة أبوابهم ولا نتزلف إلى الملوك والسلاطين فإن العلم أرفع وأغلى